اللهم صل على المحمد وعلى آله واصحابه ومن طبيعهم إخصان إلى يوم الدين أما بعد أنك سوى جنة تفسير في الكريم كهذا برسي قيلنا أن اقولنا قبل الله بنا آيات من سورة التغاب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين دادك آمنوا حقكم ان من ازواجكم حاسس كن وها كمدا واولادكم عرورتنا وها كمدا عدوان كو حل ا ان برسلكم دين كن ان سغناد فاحذروهم كد توناذا وان تعفوا هذا فإن الله الله غفور وامل بما بتى تبار الرحيم قال محريس بضان انما وهكل ماها اموالكم ليالكينا واولادكم عروره ان فتنه وامتحان الله انه كيمتحانا والله الله ما عنده ابت سوعه كسغناي اجر كاس عظيم وين البضان فاتقوا الله الله كما واصمحه مقلا ما امرت به وحلين امرت واضيعه اي اضيعه الله ورسوله الله يا رسول كي سنه ابيعه وانفقوا بخير مما خيرا يكون خيرا يقوم قعاره بحمطه خير لكم مئه ان خير بضن ومن يوق قط الله قطك لغا الى نفسه نفسه, نفسه صلح جعليده فأولئك ذاتك أسهم المفلحون وذاتك الليباني إن تغردوا الله الله ضد أماهدان قردا أماه أماهداسو حسنا ونكسا يضاعف لكم وإنين للابا ويغفر لكم وانا إنين ضافا والله الله شكون وامد شكرين طبا ووحيره وناغا قفت أبا أبا, أبا حليم و الله دلقات بضان وضع الاسية عقاب كان دجين عالم الغيب هو الله عالم الغيب والشهادة ومد اوك وحا اضاومتك كمقان يوح امه قضا العزيز ومد غالبك ووحو دونه اصابه امي المران الحكيم وان الله حكم بضان وحو وحو وحو وحو وحو الله سبحانه وتعالى وكنوغا ورما حاسسك نينك حاسسكيسا يا ضرورتيسا اسكوميت معاهم قاركميت ا وعون على ضاعه ضاعهيبه ugu kalmayray ayaga ku boorine qarna ayay way ku yihiin ayay way ku yihiin xallo rajeeda loola mecheedo waa naxbihiin laakiin waxa adduyada ilaalinteeday ka hor marinayeen diinta ilaalinteeda taasna qof faqiday ku ti adiga wixii naar ku galiyo wax kaaga daramal kofkii sababad naarku galeeyo kugu qalqaaliyayna cadaw kuwi asan wax weeyaan وهو إلا للمتا مصالح الدوية إلا شبوح و كهر مرين الدين تي إلا للمتيس آيادنا سوف أص... النسول أيها الهاتر مدى يقير كي اسبائي ورئيه وحاى چري رك إسلامي أيب ومكت شوغي مرکاس وحاى دونين إليهي چرودان ومكت تكتتغان أي رسول صلى الله عليه وسلم أغطتغان مدينة xaasaskoodii iyo caruurtoodii wax ay dareen warjago taginay kan oo tagayda si ay ku qaldaliyeen hijraddiin dhamayst oo in ay waddanka gaalada ka tagaan oo Ja ajas rasulka uime, et see on solulaarne, alihusel. Ajaj, ajaj, arkeen, ragis, öö, trood, 80-aune, ja dinki, bartokolo, mannapote, raganiskumit, ka haie, ja aliinnapote, ja intas rasulka dinke, kandera, jegir, ja oo ayuu hadan duka sayga noogistay khayr kana yaga laga horistaagay laba shay amarka rabbul aalami u aayad ku adeeyay mid kaaba qofka khayrka ka horistaaga oo wixii aad ilaahay ugu dhawaalay had ka horistaaga qofkas inaad ka digtoonato digtoonaabiina waxyi taay ka aqbalmi wa inaan ka aqbalay tan wadna ugu wa elkaadi wa xasaskay wa arurtaan wa inaan ka qabib iqab lama marba waxa la rabayna ku fadhik yatoo wihiin tani ya aqrada la nuxsan ku aqraba ka yidi saas laga raba waxa يا أيها الذين تتعلمون وحقر هنا ينام من أزواجكم حاسسك أنه وحق مدى حاسسك من طبعيدي حاسسك جبرا وقيرك الرجأ وهو غير قال أيب كوك القارنة قال أيب صرابك النقونا قال ومن طبعيديا وعبادكم عرورتي نوحا كمدى إن من أزواجكم حاسسك أنه واولادكم حرورتينا كمطه ادوكم وعلقوا ادو جالكم يديك يد السغنابه او سبب ان ما قنياه خير كينت كقاعبدان ايغو المسلحه ادو الى شيء فاحذروهم كد تراب راسكم كو واسقط تمنينكم وعقلتها بالمقصاني وقيركي كهورستي اغيي اسكا الالي حدنا اسكا الالي انت اللبتا قال لن ماهن وعيدي خميه وعقاب وبيلك كي قو ميا الى وحدي وان تعفو هداد عفيدان وتصفحوا اكتش ستانو واعوى يام اسكده اغيبتوه وتغفرو فإن الله الله غفور ويمد بمن تصدق كيف لكم وعمد ان دم من تصدق برحيم بدا. القن حريص مدد او الهي وامن تصيعدي وحويان عقو تصدق خوفك كون غيري خاصك يقابك هذا الله وضافي وفرصات هكايين قيل كانك تغاوي له كاين لي ساقو غنوب إلهي ما مركزك بدك نو شيغا سيدهدا لا بشي قتره وقدرته هو سبب نقبه اما الى الواجبات كي تغان اما الى المحرمات فبها ومالك يا سبحانه انما وع كلام ماهم اموالكم اررتين واولادكم انما وحكل ماهم اموالكم مال يلقي नेक واولادكم عرورتين في فتره امتحان وامتحان الله لكم امتحان اسك الهي حقو فشل من الامتحان ككل دحين qaayiga yamnaqadtu abbi hanqadtu wa dhicirta daaca ilay ruuto waxa bixiirta wadan gaaley toogan sida aayada ba soo masuulku ah kaso tagidi arurta xaadsiini waxa soon sido ah aburti iyo xaasaskina waxa الله مول و بو تصتقا قولي سا وا رئاتك طرف فسقك الله بحد وا حقي وا حقي كرت ايغيبا ان دمك كاجيني اديك دمك كاجي او ابي اغورتاس كسو و سيري او و ماركاس شرطو دخ فديو شرطو دخ فديو وا حدعاتيرو او مغشوره دي ادي دي مالكو وا وعدا قفكم مالكاس كشقيته او كشقينا واجباتك او قاد موسليي كيجير فين دا سوقام صلاه ديواله ادني والا اقيمه خربا لبد النعاميشا واخا قاد فرصتا قيرتا ليكات ليكو ضافين بل فرصدان ضمي انت واخا ضدماي صلاة الظهر قد والله لكن والله توه وقتي ما اسكت اقعد وها ضخو حمتي سكدينو سكب مشغول خوك كان حد انترنت يسكر تبيب مالك خاص ما في كجارس خوكا في ادم في عنق توه هذه نقصان ويناكو باعي بسانتك اناكي فايداتك وانتماده اذا عشيد دون طايب الهورتشيلن هجه الله ويأتي لكي مال شعيات اماك الشقيق سيدورك لعرورت الله شعياته ويجي يصنعه وقبل حارانه وقصه الشقيق مالك الشعيكي ديقوه ان الهي ويجيب انه كوكاسبه خيانه دي. سوق اول مالك اقطره خيانه سيدان كوكن سيدان كوكن سيكستن الله بن مايك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ان دا دا دا حق ضبع سكد ضبع علينا حق با غير شي shaygiyo waxa weyn tayada laga dhimoyo shaygi xibo ay lagu gabadayo sidee raqtaan noqoto in rajala yataqawaduna نبغي نصوبان صلى الله عليه وسلم معلنا سبب خطباء قنا اوحي من لبادي وي او او ووها حسني حسين لبقى من سبب جدودان جد او وطن او معدير مركز حد بكفة نبغو صلى الله عليه وسلم انت من بركي كي سبب دقائي سواقها مهرتي سوادك مركزه لصدق الله ورسوله الهي رسولكي سوبر رميشه انما اموالكم و اولادكم فتنة لما نسوه له يريران في ريب مركاً أساناً وصحناً وكفاً وصفريًا تقول بذلك يقول أن صوت قاتمي إلهيكم بضعنا مركاً لكن الدواتي كانت تقرى رسولكم صلى الله عليه وسلم لكنهم اشعروا وكيف يقول بذلك لكي تصالتها تصالتها تصالتها آه إنما وحك لما هم أموالكم مليلكين وأولادكم عرورتهم فتنة وامتحان امتحانهم wa ilaha in kuntihani bal in aad kharasha ku gapsattar yar haram u gudubtan ina jaceyd koowajibka uga tagtan iyo inaad weecibka ilaashataa allaah weeyo waxa ah ay oo macneheedu waa oo وقال لي قد اذكرت مشكورا ضعت علي لم اذكرك سيي الهي وانه سبحانه وتعالى اجر وي اي اجتي ساهو برقيامك وكو ابل مرينه فتق الله الله كما ما استطعت من تدودا ايات واس وايات يا ايها الذين عملوا آيه دا... الله حق التقات ايت ا الصوره ال عمران وقال الله كما و أو أو انت اود أو انت اودو يحلوا امرك راقي مر و هي لا خرمينا اود كامر ربااني الله حديث كنابي صلى الله عليه وسلم اللي هو الله كم أمرئي وح رسولك أمرئي بورك محي حادثة ميني بورك داع السورة قلبك داع أبو وحي سورة قلبك وحي وحكو وإنه الله يرسول معيك أمرئ مركات قرأتو الله يرسول وحيك أمرئ مركات صدها تنفرتوني لكن أبداً مركوري قيسين وماشي اللي هو شيئا يبقى آباً إيمان سورة قلبك إنه Mereke tegeist tehoor tawaha Allahi ja arsul amrein. Allah kabaka baqa. Mas ta baatumim tadawudan, wasma'u tegeist. O maqla, ma umirtum bih. Wihil lehin in Amray maqla. Wa adi'u, makad maqashan, adi'u, ey adi'u Allahi wa rasulah. Allahi ja arsulki saab da'a. Mereke tegeist halayn amra halayn karibaa maxaa allah ii xaraaleyay oo in ka xaraley degaysto marka ugaadaan allaahii rasuul abiyaa ha aasimine oo waxyi in amreenna sameeyay waxyi in karreeyayna ka haa ilaahay subhanaa wa anfiqo bihi ay minna rizqnaa waxaan in isin wax kamidana sadaqaysid و هو يا قرار حيلنتي مساكنتي و هو وانا انسيني واخ قبي خيرن من او خير بدن لانفسكم نفس يلكن خيرت اذنك انفعيدا حولينه واخ اوقي اوقيمه بدن وانتسد حرم سطان ومن يوقع قفكه لغا الى شوخ نفسي نفس هذه لا تحلد شوخ وبخل oo leeciro malci ay la xaqalada ama xaalad chaayku qofow waxa halaa go'n kurido hola chaay ah wax u baynta u sheega waxa uu fiyaana u sameeyna waxa waxa wey musayif ka shay aan ahayn macni shay aan ahayn ta yeesi lahayn oo uga قفق عبد الى الهي marka ka ilaaliyo naftiisa xoola jacaylkeeda oo bedelkeeda waxa wey aaqira jacayltiyada chaama jacayltiyada ralla allo celi ay gasho qofkas weli bar walohu baa wa man yooq qofka laga ilaaliyo shuxa nafsahi nafsedeysa maal jacaylkeedii la ان تقرضوا الله القرض اماهلا قرضا امامه امامه وسو حسنم ونكسن يضاعف شيئ و ان الله عواب لكم دينكم ويغفر لكم و ان يضاعف صدق ابي الى هيء illa intabaan nafta iyadoo ka maal ka jicil waxa uu haystaan xilada cad ee waqtiga ay jiraan waxa baabayneeyay wani dadasay dareen ay ka taqafqaa markuu wixii sadqay sabtago arurti dadkii qaraabada haaqi ilaaro waxaan ka du socota qadawel banaysayda bar waxa uu ilaahi waxa noor sheegaya waxaas aan dhexinaa waa waxa ugu kimaaha badan xoolahan ma aha wax iska baabae ayee waa wax ila yinkii saadaysatay bal ilaahi weeyna fiiriso nooc laysan uu ku إنتي الغسيمة يا إلهي وأقول الله الله وأقول الله الله وأقول إنه غريب تفضل من المؤمن إلهي برميسر مالك الذي رحول الله صدقنا وإلهي أبدي سيكوية لي. إلهي بررقصيني وإنتي إكبرا وأقول إنه غير مر سين لكم قبليه صدقات إلهي صدقات بحيضان ووحق إلهي أبدي سيدي ماهن وحبابا يحتل منه. أنت تقرض الله الله بات أمهدان أمهنا والديد قردا أمه قردك سوحسنا وشي ونكسل وشيء ونكسل وصد حلال وينب بحضار نيو ونكسل وينب بحضار إخلاص إلهي الذي سوينب ضل بيضار نيو ونكسل وإخلاص إلهي للذي سوى يضاعف إلهي شيء وعلى اللابة قرده وعلى اللابة لكم دينكو ويغفر لكم ورأيين دافة والله الله شكر ومد شكر بلان يجزي على القليل بالكثير إلهي وحي يرعو صبتك أي ستاة ووحباً كعباء المرين وحباً شكر ومد شكر بلان حليم ومد دلقات بلان ودد كعاسي وقوبي عن كدد عالم الغيب هو الله عالم الغيب والشهادة aqdamaar waxa kamaqan iyo waxa uu muuqdaba waa mid oo labaduba isku mid Allah Al-Aziz wa midka gaaribka waxa Allahu waxaagu doono kasta maalmar ahad kasta wax laga cabsado ahad kasta wax laga qadiiha ahad kasta mozan tu asabu doono bisameel maraydo suxayda مصلحات الدنيا متعقرة كونتا وحؤن كالريبينة لبعطة الدنيا متعقرة كونتا قال تعالى إله الحبيري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقردوا إينا إن من أزواجكم حاسسك إن وحاكم متع وأولادكم عرورت إن وحاكم إذا حدوها القر أجل أسألكم إليكم إليكم سبناتكم وخيركم إليكم هل صدقين أطلاب بحضان خيرات كوة إن كعرين أولا فهدروهم كددتون هذا أو خير إلى إن كعريان هكي يلمين أيدينا تعفو هداد اسكاعد في ذا وتصفقوا أكل شئستان وتغفرو اسكاعد مفتان قلت الله الله غفور وامد المدافذة أي غفور لكم وامد دم إلين دمدافذة بضر وإلين دمدافذة رحيم وامضنا حريصا انما احكم ما هم اموالكم مال يلكين واولادكم عرورتن فطمه وامتحان تنواكو ضيعان ضواكو باسيان والله الله عند وقت سوحه اجن اجر, أجر. أجر الله الله واسمعوا مقلع ما أمرتم به وحالا ينأمر الله يا رسولك يسئلين عمرين مقلع مركب نغشان واضيعوا واضيعوا الله ورسوله إلي يا رسولك يساديحا ووحيين عمرين نسميه ووحيين كرهين نكهر وأنفقو بحية أي مما رزقناكم وحا آن إن سيمي وحكم منه بحية وحرمر خيرا يقولوك أحانا يا خيرن متو خير باران لانقصكم من تفيالكن ادوني اخرت كل مالي للصدقه ومن يوق قف القفك لغا الى الله سبحانه نفسه نفسه دي صلحت خلدهده فاولائك طق لغا الى الله حب ديه انقبت مال جيلك لغا الى ني هم مفلحون ايغا اهاقين كوليداني ام تقري ضلها حطات الله اما هدان قرضن اما أما هذا حسنًا ونفسًا يضاعف لكم ألا وإن الله بقرده ويكفر لكم أن أعلم بدافة والله الله شكور وميد شكري بنا على القليل وحيرو كشكرنا ويجزي على القليل بالكثير وحيروك بحديو وحوين كهذا أبال مرينا حليم وميد دلقات وعن عقاب كودة عليم الغيب هو الله عليم الغيب والشهاده اضمره هو اوغي تاسون جيليه اخلاص قرصبا الساعه مرك وحا قرصوما العزيز واميد غالب وحضنال مالمرا هذا اببي ابو وانا اتكا هرساق كارتن ماله ازاده حتى اصدو عقاب كلا الدونان اتكا الدفاع كارتن ماله وعزيز وحو الدونان صحنا الحكيم وانا الله حكمت بضان ووحرون ان امر يوام مصالح دي الدوني اقراض كبار الهيدين وحرون انك الرئيان وابنب الدوني اقراض تفسير سورة طلاح سورة طلاح تفسير كده. وهي مدنية وصورة مدنئة wa quraanka soo dagay ba'da hijra ma weedada sida lagu magacaabay ahkaamta furriinka iyo ahkamaha ka qalanaya furriin marku yimaado ayay surad at ufafa ini waxay kala tood waxa uu u daweynayde mushkiladaha yimaada waqtiga furriinku dhaco inta badan furriinku u yimaada in ta falan furin in takiyu wa haddakhul in in wa ugu fadan oo ay xuduudda ala dad ات وهو هيقول الى جيره وقتك اس قدرك جيره ان الهه لوه عبسد او مركاس لا حدود الله اللي كجدبي اوقفوا وبابا اوسان اسعو حدود الله كجدبي او الى حدود الله تقوىات وامرضا قفوا وبابا وقت الله نكبه وقت ولا بلا ترب ان الله لا يقبقه هذا الوقت اس ودرين ما قفكم مرتو علوده شيطانك كفائدهست marka inu shaydaan ka an loo bige degulee ee ilaahay rasuulul abdexo aa ilaahay ugu cilcinaya alla ka cabsiga الله أسوأ الرحيم إن حديثي سيارسية حذبت ونهو خلق بيساكم يا أيها النبي النبي قاموا إذا ضلقتم النساء دمر كماركة فورة أيضاً وآب دونتان فورتان فطلقوهن دمر كفورة لعدتهن في عدتهن عدد وضا كفورة وأحسو كورة العددة انا وقتنا فضلقوهن الدمار كفورة لعدتهن مواجهات لعدتهن عددوهن مواجهة يقابل يحاليهن فورة واحصو كوبة العددت عدد كوبة ماشي كبلا بطو ايه ماشي كبلا معطو اسك كوبة الله الله كبقى ربكم ربكين كبقى لا تخرجوهن دمرك الله فرائحة قبحنين من بيوتين قريهود قريه ايدة جنائيين انتا غفورين مارك الله فرائحة لقبحنها كو عدة ترصبين ولا إلا خرجنا اياما ييسا بحن دمرك الله فرائحة او قريه ايدة جنائيين ييسا كبحن ايها كو عدة ترصبين إلا أن يأتينا إلي لي ماذا دمرك ماهاني بفاحشة الرنفالحون فاحش الله سوى مبينة الأعقل وطلق أحكام تاس غدود الله وسهدمه الله ومن يتعدى قفك كالطلابه أو كالغتبه الله سهدمه الله فقط لما قفك سوى غدود نفسه ونفسه بيس بحايره إقابك الدنيا عدابك آقيره نفتي سيخبه ربي عاصيه La tedri muogid eju ja helmu talli, ninka haaspura jo, werke La allala, allala, juha kakeo, ka furin kaka gaal, amvan ari, o aldim għadiskutiga latan, haski, eheiskakumaj. الله khidab u medisan uya ayadan iyo ayad kalaan asaas adeey khidab kasto nabiga loola hadaan la bihin nabiga khas ut oo aan dari loheli nabiga ku kaasheley asalka xubun kan nabiga loola khidab u madana wal wala khidab ayadan iyo ayadaha ku tusayo يا أيها النبي النبي قانا إذا ضلقتم النساء دمركا مركعة فراء أيضا أي إذا أردتم دلاقهن وي مركعة دونتان إن أتفرتان فضلقوهن الدمر كفراء لإدتهن في إدتين عددين فراء أي في وقت إدتين فراء أمس مواجهات حالة أي قابلة ينفر العدتين عددين مكة ننكو أود دون حاسكي سأنوفره إن مكة إسكاق السوداء على إسكاق بواطن ما هذه أبدون إلهي باته مسلمات مسلمة باته هاي وعينة حدود الله إقراله وقت قدون تلحنا فوقت محالة العرباء إن أكبر أسفرته وقته عدف أبو الأب العباء إذا مكات فرته سأستراتم أيها يرهبا فوق هذا مسلمين تو. طلاق waxaa loo qaybiya daraad sunni ah iyo mid bidki ah iyo daraad aan midro lugu magacaabi sadexdaas loo qaybiya sida haafad kubal kaan oo sadex loo qaybiya hal mar ceeda daraad sunna ah waxaa loo rajeeyaa ninka xaaskiisa du furayo gabadh hayaa dad ku hada markay caadada ka qubaysatay Cabdi ibn Aysar stan oo qorambe maray qonfo weri be fu qahada gabalna waxay ku darayen hal dal qarwo ay ku fuu ha oo waxay leeyeen ma banana sabx laystal bar ku dhawaan fuqada qol saasib waxisa waqtiga kala waaqtiga ayagu qur iyo in ay qur في الوقت هذه الدين ترى ثلاثة أورا صباح واحد على الله شنالاك أيها الأور عجيه والنفر لبدا سدوميت كفرة بلاق عصطلاق سنية هميرة لإدتي نوامح واحد على تحددين أو واحد تهاي أبدا الظاهر على الفرائد الظاهر سبحان الله وماكه المرض الظاهر سألقب الله على إدره والمضلقات تربصنى بأنفسهن ثلاثة dumar kirela furee ha sugeem oo ninkale ay buusen sadax korii sadex riim markaa qow duuriga wala qabilaa iday degu wax ciidada leedati saas ma ma biga u لأنه يحرم تلك المتوسط نبو كحر وده الرمتاز مركزه كو يريد مره أمع ليراتعها هالسوء الشدو وإنه صارت إيه وإنه صارت إيه استمعين دليل مطلق جبان لحال هذا القرطة من كفره أصابه هدن بأملك هو فرمي معايلة إيه قرميك معايلة إيه قرميك معايلة إيه مركز دلعك معايلة إيه إيه هذا النبض دلعك ما صلى الله عليه وسلم امره امر سي خاص كحيسور هتشيس اه ما هو قوطي فقول كبها ما فرمى هذا النص صلى الله عليه وسلم ناب احر المره ليرتاح فليرتاح اول روضا امر سي غبا ده رجيس في هذا البخاري من كمي بر واحد كو حال ذلك انه قد دخل عليه يسري اه حال ذلك الاحساب والصريح ما هو عبد ودمبهه قامت اعاده ترت دون كفر اما ايدي ظاهره او غلموده وهي لكن ترى قوته عندها هو فرنت وانا عذب صلى الله عليه وسلم ليرى شيء يشلو ثم يمسكها هيسته حتى تظهر الى الاظهر مغطى ثم تغييد كذب أي حيشو فتدهر أي باهر ما قطو له أن يضلقها فليضلقها ظاهرا قبل أن يمسها نقول رسول الله عليه وسلم حدي أي أم قطو إنو فرو أيضو ظاهرا أغسا تابا هفرو فتلك الإدت التي أمر الله بها فري نقول آياتكم فصيره وعرفت تلك ايضاك مبنى الظاهرة وعنين كتابا اروا فراء فتلك العذة التي أمر بها الله وعذة الله أمره كالصريحة وحالة ايضاك فرينكاس وضلاك سماغة اللي هو فجح كتابك الله يسماغي مبنى اللي هو فجح سعساً لكي ايضاك محالة ايضاك دلاغ بكئة وحالة ايضاك قبط اما ايوه باير او قال نووي عفرو وحا قعادها فمركاس فروين اول صابه اه او قال مصاد المكاتخه او شلايو مركا لراناس وحا يريده بدعه يريده بلاقوا دها نكنه ودنبيقه اي معنيته ما ه بلاقو بيحكي معه ورا الضعيف وقوك زي كل جو يدع مايه ما بيجي على صلى الله عليه وسلم بلاق سو واحد جرا عن waame gaban kan geerin bo saqiir oo hadda uur yaan laga hadlayo ayuu ninki qabay waafur waqtigu furo waayso gaban aaysa daabi hayk iyo ka gudubtay hooyo ka gudubtay daabi hayk on bigba ku dhicin waqtigu furo waayso gaban lugu nikaaxiyay oo aysan is arag goobolba ma taxmaro waqtigu furo waayso hay'adba ma bartaa sadix laas farka ma la haddi taayso صوتوا على الجماعه ان ويل سقيمك اي مصدق برومي بروم بك صار حديجه بدلي سبدلي جربت قد كم جدت حييتك او عيسدا جربت قدني بدلي من راسك سطح بروم ما ردي له فوق الا اور او ليس لحاين ان ديننا كما قال جبا و عننك انت غني كيه ايسن تابنا اي رنا وحل قدم ما صبح راس ماركا وقتي لا دونا الافركان او ايغو مالها وقتي قاعد شي راس ويه الى هو يقول سبحانه واحصوا كره العده الحدر ومثالك لو وين شنو ديك الكرات وقتك والله فرع يا لو شيء ويركبي dumarka qatar ibada weeye tir san iyo sadh dhuhri sabab taas ma walaal yaa dadka soomaalida ay ugu dabarroonta caamada in balan oo kamid ah wax weeyan dumarka qan sadh dhin wad oo haysta sadh biraad waxa iskaray oo tilsadah صدق <تصفيق> ربو هنا صدق يا رب مالين يا رب ايي بغسي نقو كرتها ها واصدق يا رب مالين اي نقو كرتاي فود ما كرتها وهي كود ما كرتها بالشقق له وان عاد لي زلقريا سبح ظهريه على ترى حد له مفرصي لا عن ريت ايضا ايضا ظاهر على الفو اون لا طابا ما انت ماكل الفرا ما ليني دي قباعد واحد عليه حلق هو وما حلكات والله تري بيج عاد هذارين يا مال المر فوق طما حاريه مال دي عاد انت maan talawaad ma duhuriga kale bilow ki kala bilow duhuriga ugu yar waa 16 san iyo toban ka dug dig ilaadna maanta faadriy toknaato khaf faadriy tok baanti sideed iyo tobnadur dig kala bloo oo sadbi hala u bilow durwi sabra shar iyo toban ugu iyo shar iyo toban ku dar sideed iyo khaasatan qadaha imam bin qina yok sanat af sadigey ma qayo ugu ayuu u caada qabtaa lafo digga sawxirma fiil marka ilay Mäesha ei kabbelavaid, mäesha ei kabbelavaid, kabbelavaid, mäesha ei kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, kabbelavaid, فبيان ايددي لكوبي معاهي ماكرا اييوب ايددي ضماني كولوا ايددي واحد محاي. محاي ما طبي ليه مال ودغي وينو كود معاهي ماكرا ايددي وقماته قبالو اسكا قريده خولان سنلهاي الى فيكي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 وأحصوا كابا الأبدة الأبدة وتقولوا الله أكبر ربكم خالقنا كبر أحد كائنين أبوريين الملكيين مامورا كبر أو أحكام تاسلا إلعلي أو أرى لا تخرجوهما من مرك guurigaas haday barheeyo to hom dalqadhi damman guuriga iyo biilka saga laga faa yaa laga bheegay ma damanayneeyan gabadha baxalaantaaba oo guuriyo ooyada ee ku xaran saado bixina allahaa kula bixin wa daman laa tukrutuna dumar kii la لا تغر لك فرائضك واحق بي الله في فرسيل ما ذا الهه الله امره تشوك هبيه اي لا راي له بحلا وحرام اصور مبحيه وحرام امر الله سبحانه ولا يخرجنا يسبه الا ان ياتينا الى ما كان ما حرب بفاحشه اري فوق فاحشه واصم مبينه أب مره بحكره الكيلو ارض ووريك بالهو يحكي واกรม حدي جرابي ما تمى فاحش فاحشه هلوا تشد كوم زينه زينه اب اي قطعه كوا دي لفه وبارك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 hadday ayani la lanu rooy aw guri weyn oo ay walaa la deganaayo dadkii la deganaay nabad gali diidana baxayna ay guri kale la dejiyo laakin si kale maay Ilaahay weyna wuxuu dii subhaanahu wa tilka tas hududu la wa ilaahi subdimis hududu alla فقد ظالم النفس والنفس دي يسودوا في القفاص اذ كلامي بي فوق احكام تشريعها خلافه نفس دي يسود عذاب وشقي اقيرو يقوبه ادو اه عذاب اقيرو يقوبه ادو والنفس دي لا اعلى الله وحل اركا الله يحدث ايروسودغيو كيرو يحدث ايروسودغريس معناها انه كيرو بعد ذلك الضلاقه كجدال اهم اخر ثلاثه حتى ويسكرس الشيطان كسار وحق عذاب مرتب حدود بين القبوت لكن واحد بعتر الى قلبه انه wat ka gadal aan wax ween alla ka absi badnay marka furinku dhaca wax ka dhawada yaa hataa wahad xadada hooyada mise gadal daaashooyiny soo kaleen kulunta alla maamula wa imaam darimo wey kan war kaatig dadka hormooyey karamada kula dhaqad hadii la kala tagay hadii la wada dhaqmaaba qof muslimka wanaag laga baro ha dadkan waa waalidkeedii sawxumaaynaa sawxumaaynaa ann alilmi dadka samida waxa yiraahdeen qadxah min ka quliga kula biil حيرت ايات فيرير لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وحقيقي كرت اريد الى هذه الكره قلب دا لان الدر يدر بنا سر يوسف حساس الوقت يا لا غث فقد وسقط العفاي من بعض لكن نفقه كمالك ساسي مرأة لكن إمام أحمد يوحي ومرأة سيدحال فتخلقه نكوبك يا ناية جرئية نفقة منها كمالك مرد يساد حيطة القدمات وحي لمتها كبرت لقدمتك كبرت لقدمتك يا ناية نفقة كلها بحالك يا ناية كلها عدنا كمالك جرئية نفقة منها ساسي لمتها كبرت سلحة الوفر وليب الحديث كمال ونصاسو عطينا وحديث كإمام مسلم السحيحي سيكون كوري يأي gabar sahawiyada faarimah binti qays labi jiray aan ninkeeriyo kama khnaayo yameen jiray aad dalqad ugu dambeeyday ku soo furay ni walaalkiis u soo dirti ni wakiilkiisa u soo dir oo ir xagaa ga shahiirka u geey markaas ay carootay markuu u keenay haa wuu hayti wada ii keenay رسول يقول رسولكم يقول ليس الله عليهم نفقتم ولا سكمة نفقنا كميره يقول الدكتان كميره ولا سكمة كمان مسلم يقول يقول يبين من كميره سهل سكمة مردد القديه يبين قال تعالى إله يا يا أيها النبي النبي قانا اذا طلقت طمون النساء ابو مر كامر كفريدان او ابونتان في فضل لهن في وقت عدتهن وقت عدتهن وقت احفر انا مواجهات متوجهات متوجهات على اي اتجاهات قابلان لعدتهن عدتهن قابليه فورا او ضر ان لو قال ما نسكان واحصل ائذت عما يرد مركزنا وقابليان ائذتي حيال اوركم مركز قاصو مركاس ائذت ودماني واحصل ائذت اذا قوم ماشي كبلاتهي ماشي كدماهي تريا يعني تلقي احكام بابا نطهيران وتقول الله الله إن قدك لا دُمَكِيلَ فُرَيْحَت بِحِينِنَا مِمْ بُيُوتِ إِنْ غُرِيَ الْوَلَا كَبِحِينِنَ أَرَقَ وَخُورَيْه وَلَا يَخْرُجُنَا أَيٌّ غَنَيَسَن كَبِحِينْ غُرِيَ حَ دُمَكِيلَ فُرَيْحَ إِلَّا أَن يَتِيَنَا إِنَّ إِلَيْمَا دَان أُمَّاهُنَّ بِفَاحِشَةٍ أَرُفْ فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ أَتْ زِنُو إِلَيْمَ دَان مَاهَنَ أَمَّا مَنْ حدود الله هو سر الله سر دي مي الهي ومن يتعدى قرته كغدبه حدود الله سر ديناها فقط ظلم واوخذ المي النفس والنفس اديس الدنيا عذاب اخر النفسي وشقي لا تدري واجد ايها المطلق منك واخرى يوم لعل الله الله وحده الله يهدفو انه سرسيو معناه ايروكا وقلبك يكون بيرو بعد ذلك فرينك كذا الأمران أرد هو يدي جديد فإذا برقنا الظمركم مركي كودة وعدا أجلهم المدادة إبداده تماشيه للمركي كودة وعدا أجل هو إبداده مركي دمانيه فإذا برقنا مركي كودة وعدا أجلهم المدادة فأمسكوهن حيث توصورك بالمعروف الشي في الشيء ولا يقيس ليا كان كو سوجخيست او اه انا دو انا بقا يدق او فارقوه ما فارقوا سيده ما نه سو شنين يدرو هان ماطي بالمعروف سويرات جيد ليا كان وحويان يا حكلا دقمينا وايش مدو مرقاتو على على المراجعه والضلع taqiyara yafurinka labadaba the way adl u giga labada soominkum ragina musliminta kameta wa aqimu o ga ayyuha allah fura يوعذوا وحى لو وحدينا به حبنكا من قفك كان احد يامر انهم يسيه بالله الله يا ولي وبالاخر مالا ذنبه ومن يتق الله قفك اله يكفقه ودود الله الى ليا يجعل له من كل ضطه ويرزقه الله من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله كف وك الله ترى سارته فهو الله حسبه وامنت كوفلا ان الله الله ذلك امره مرادك دونا يا وامنتك غيريا قل Likulli shayin shay kastava katreen katte ukubamado, ile jõuame suhana utahara, ragi uhuaid dunarka, uhuaid dettir sana, uhuaid rettiide, uhuaid katte man, ragi Ja see on see, mida ma ütlesin, et see on see, mida ma ütlesin. Ma ütlesin, et see on Surte mida ma ütlesin. Ma ütlesin, et on see, mida ma ütlesin. Ma on on واد ايي دونتا قال له السعي حضامن فريجين الى دونا باقي دون السعي وقار دار منها كجره رجل او دمك مركو فري وعياد اياد اسكو كدب يو سيرت ايسر اني سمادخ بنان قوا وير اوغي هي نيشان ان تن كان سورتاي بل سبب مره طان فيع قوا سو يكون مصيبه كدخايده Faida Bharatna Wache Faira Kharatna meaning kida eat the tin. Merke could the weather, Faira a to the memory so elico. Faira bharatna merke could بمعروف شي وراقيس aga bulmiray abaa xuquuqdeeda u diibin si waraaq iyo karaamo loo siiday dibu haddamafte farigu huna kala yahay ka tagow ha isheennin haddaba ma israhiinna qana kasuurtan gale bimaarufin si wanaag keenay la yaqa wa isheedu marqaati galiyo marqaati uga dhiga ala muraajacati wa ala dala the way hadlin la min tu hadalat usahiqa la rasa minkum ragina marka la fura yo wa illa mino adalada loyira ma qof marku arad iska qeyni ah shala marka gooneedo me qadad sukkan ha gebelo ni ma hayqba aderi kala to marka ha kharamoo qisada kitib ha agee kii ku sii ya walaalkii ku sii ya hooyadii ku sii dadkii ku karaameeyay u yeex muslim u yeex tartiib bakankii waan la suurtay galwayay warxanaalla alquran tartiib u kalatad ta salaaxaa ha hasdirat de the fiiri fa ما هو رايقا كنت دورك ما نوبسي الدينا الله ان امرى saax weeye waana sida imaam shafiic uu ku tagay waajib weeye in Keddipoiss kakal moodi. Haas afurtei, arun ta dadu seeriat, ta Haas on اماكي ورا waxaa ku furtay sunnati nabiga celi afsan wa raachatay lageer sunnati waxaa ku soo raaciyayse sunnati nabiga kaleefsan wa isht ala talaaqha wa ala raj'atiha wala ta'i hadda marqatiisu waxay ahay marqati ka gabadan wa furay saas marka maxay tuus qur'aanka iyo sunnadii baahday in markaatii loo sameeyo xejciyadu ficil ku mas'uul maato maana annigii hayskiisay surfuri haduu iska soo راجعت زوجتي الى النكاح حاسكايي و سويري الى النكاحي انا سويني دي عربي انا من نكايه يا قصوس مرقاتي كاه ولاد وني عدل خلاص كل مبتس اقول هو حقك افك아가 رشيين حقتك نكا حق له تسيد الى هسي وبيعولتهم احق معناها الرج يفريه حق غير سوء كذا ما كلبها و مقاتل لكن هذه المرقاتو سنجرين سدا ان رمها بدايه مركاس دعيق اي دال داليان جير يمريان مركاس قال تعالى الهو يري واقيموا اوجه الشهاده مرقاتي وحا الله الدرتس قف هو ايها واحد او بيت ادر اوك هيس دغتين مقلي ميي يمه هو با واحد انه بين هالشئ وعقيمه اوجع الشاده تمرقاتق لله لله درتي سو اوغا ذالكم اي ذالكم المذكور من اول سوره الى هنا حبك ولو سو شيغي سوره بلوغيد الى هلكا سلا سو غايرو به وهالغو من قف كي كان اها بي يمنو انو روميسن ياه بالله الله, الله معنى معنى يا وليو مل اخره معناتا قيامك معناها قف كاسه فرينا ياه يا اقلالي احكامه شرعها قف لله قيامهم مثل او او ان قيام بي ادونت اللهن حسابي دون اه قف الله قف الله كتبقى من كل شتات وكرب دبات كستا يا قربك كستا على السنين فاس مرك القفكه قردي يا ننت ميدول بو وين صاحه صوستو داك الحدود داير عارضه او عاد كوديش عاد يا حق حقوقي ياله اديك هاديك حقوقو كان ما كانت واخا ديمين اي وهاك إلهي <سؤال> رزقك ما من ملسوقه هكذا كين لكن مروه افني شارنم يا بدك حقوقه سنجي ابا ايري ومن يتق الله فوفك الله كبا يقله الله اللهم تريا مخرج من كل شده وكرم ويرزقه الله رزقا من حيث لا يتوقع لا يحتسب ملو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 وقت قاصورينت و ضعي يورغو يا نحدين يو و خاص ايمانيو و خاص لوما بانا و خاصا الله يقف سبحانه الله الله يتلديس وديبتو الله يفددقو سيناي يتوكل قفكي طسرتا على الله الله بروالبا فهو الله حسبه و مدك كفرك الله الله باليق امرى باليق مرادي شيق ودن يو الله ألا وخده وح إذن من هوري سيكر أمر كيسا وغارة وفلينة علم هذا المرحل الله وين أبسكوها الله أول وين قالت الله صلى الله قد جعل الله الله, الله وخده يا الله لكل شيء شاكست من الشدة والرخاء والكرب والفرح أرهن كست هذه الشدتها هذه برواقتها هذه المرغتها هذه فرحتها قد جعل الله الله وهو يعلي لكل شيء شيء كسبته وقت وكدماوله اه وقت وكدماوله مر كمرغغه سي جيرميده ربيغا ترصاب قال تعالى روح يرير فايلدا برقنا دوار كل فري مركي كدوادان اجلهم مددهده انتم طمانه اذا ما كدويه فانمسكوه حيث شيء وناجس لا يقن كوهيستو إِنَّ دُونَكَ ضَقَايْدُ آه أَوْ فَارِقُهُمْ أَمَا اسْتَفَارَقُ سِيدِي مَا نَا كَلِخَ إِدَدُ هَأَ دَمَاتِ بِمَعْرُوفٍ شَيْءٌ وَنَا جِيسُ لَيَقَان كُ فَارِقًا وَإِشْهَدُ مُرْقَاتِ غَلِيَه ذَوَاي عجل لبن رو حدارتُ صاحيب آه لبدا صوم منك يمكن إنك مِد آه iyratiyada labada marqaati u sameey waqim oo galakin koga dalaxu waa baa maqaatilaa hata halka fuduusku reejiyo in ku dawa dalax waan taasu bu waqim shahaadta marqaatiga ooga ay wah shuhud marqaatiyalo lillahi من قف كان اعاب يؤمنون بربهم يسير بالله الله يا ولي يوم عتر من الذنب ومن يتق الله يفت الله كبا يجعل له الله ربوه يريه مخرجا مله وتبحه من كل شده وكرب ويرزق الله من كرزا من حيث لا يحتسب سنكمل ايسين على الله يفت الله تعالى صرته الله حسبه وامكه إن الله والله بالغ أمره أي بالغ مرابي وحوصه الدوري وغيره ومال مرنى هذا هو مركب جرگار كلادونا ابنك كامهر استيقارته هذا هو عقاب كلادونا ابنك كامهر استيقارته اسكوا اللعصان كان عبسا قادم جعل الله والله وقال لكل شيء شيكاستا من الشدة والرخاء والحزن والفرح شيكاستبا قذر قدموا قد قدموا ماذا الى اله وياك والله سبحانه وتعالى الله على